الدرس الخامس النشاط في المدرسة واحد متى بدأ الدرس وانتهى؟ متى بدأ درسك أمس؟ بدأ في الثامنة تماماً ومتى انتهى؟ انتهى في الثانية بعد الظهر كم طالباً في صفكم؟ في صفنا ثلاثون طالباً ماذا فعلتم بعد الدرس؟ بعض الطلاب ذهبوا إلى بيوتهم وبعضهم لعبوا كرة السلة في قاعة الرياضة وبعضهم ذهبوا إلى المكتب للقراءة أي مواد درستم أمس؟ درسنا القرآن الكريم والجغرافيا واللغة العربية صباحاً أما بعد الظهر فدرسنا الرياضيات والكيمياء إذن عندكم خمس حصص كل يوم؟ نعم هذا صحيح